صيأت مالنا من يهدي الله كلام الكلام ومن يضل فلا هزيله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتبعوا الله حق قاتل ولا تمن ثم إلى رجول يا أيها الناس اتبعوا ربكم الذي خلق من الحلق واحدة. وخلق منها زوجها وذك منهما إنسان فيها منشأة ما الذي ستأتي به الرحمن الله تعالى عظيم كريم إن آمن الله وقول قوله سديد رمل أماله يبتل من نوره ومن يطيع ورسوله فقد أما بعد فإن أذق الكلام كلام الله وخير حمل وشر وكل مهدلة بدعة كل بدعة ثم لا لا خلق يعني عاخر يعني لمسها نقولها يعني قبل بدء الكتاب يعني من خلال المجالس التي مرت بنا وجدت أنه أصبح من أنكر المنقى المدرس المدرس الفقهة من الكتاب والسلم وعند علماء الذين هم ينبسهون إلى معدن إلى منهجها السلف يعني لو إنسان يريد بدء دراسة فقه أو خير ثانية فيقول سأبتدي بكتاب في أي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تقوم الدنيا تفعل وكأنه خالف الهدية وخالف السنة وجاء بشيء لم يسبق إليه هذا الذي لم يسبق يعني خلال البلد أو خلال التي قيلت ومن خلال الكلام الذي هو يذكر الآن يعني من كبار يعني العلم أو من غيرهم أو من تربة العلم أو ممن صنغه في أداب طلب العلم وما هو السبيل الذي يسلك لطلب العلم وجدنا أن القائل بالفراسة من الكتاب والسنة للفقه كان جاء بالعلم لا بد أن يتبئ بفقه الكتاب كثير مرهبي أو غير ذلك أو حتى يتمكن حتى يأخذ تصور حتى يأخذ كذا وغير ذلك لكن هذا المقول الذي قيله هل عليها دليل من كتاب أو سنة نحن أنكرنا على من أراد أن يكفظ كتاب الله مع معانها ما طريقة تعليمية أنكرنا هذا أو ما أنكرنا وتجد كل واحد يتكلم في هذا السنة تقول له قراءة القرآن جماعة يقول لك لا لا بدعه ولا يجوز وغيره هذا حتى من أصحاب القائلين باللازم في المجاب هذا وهذا وغيره لو تقول له قراءة جمعية من أجل ماذا من أجل التعدي تقول لك لا يجوز القراءة جمعية ولا بد من قراءة فقط ماذا نقول؟ وعليه السلام وحمد الله ورحمة الله وبركاته. إلى ترى هذا، فكيف بنا عندما نأتي لدراسة فك نجوز أنفسنا أن نجعل ما طريقة خاصة لدراسة فك ونعد ونعدها ماذا؟ ليست قضية عبودة وغير ذلك. فحكيت فقط أن واحد من الحاضرين الذين يرون هذا الرأي يفرق بين هذا وها تأتون بشيء نعتمد عليه لمفرق بين هذا المنهز الآن في حفظ كتاب الله لا يجوز دراسة معيّة. وفي القراءة بدأت التفقه مع المدهب هو جايد هذا عالو فإذا كنا هذه القضايا تمدوا للصرف والدين فأصبح الشيء واحد إما من أراد أن يحفظ كتاب الله فلا بد أن يسلك سبيل السلف في حفظ كتاب الله أكثر هنا ولا لا وفي الفقه كذلك يبدأ أن يسلك أمالك مسلك السلف في لالك وإذا أعبدنا أنه فرق بين هذا وهذا على المفرد أن يأتي مال بالدريف وما أظن أن يكون عنده مال بالدريف يعني حتى لا يعترض ما أظن لا نتكلم عن من نشأ في بيئة مذهبية ودرس في مئة مذهبية ودرجة على تلك مذهبية لكن لا نتكلم عنه لأنه موجود أبناء كمن آت حافظ القرآن في الصحراء على قراءة جمعية ثم أحسنته وشن قوله روح أنسى كتاب الله الآن وعد الحفظ من جديد على منهج مال المنهج هذا لا يكون واحد يعني خلاص تم الشيء بالطريقة اللي هي مسلوبة لكن نحن اليوم نتكلم عن ترضية نشئ في جميع مجالات العلم الشرعي واضح مشوار هذا النجية النجية ثانية نجد يعني الآن لما نرجع إلى هذه السلسلة في طريقة التفكؤه والطريقة التي حصل أصبح قلاس للسلسلة. من كبار أحلي العلم ولعلنا نأخذ مثالا على ذلك هو من؟ قال علم مجد يا الله معروف عندكم جد ابن عباس قصته مع التابعي معروف عندكم مش معروفة يعني الآن كان مع ذلك لم يعد سعيد السن فماذا كان, كان يفعل رضي الله تعالى عنه والله ماذا كان يفعله هذه القصة يذكرها أحد في المصادر هي كان يأتي للصحابة على أبواب مال بيوتاته فيجلس عند الباب تسحب الرياح مال الرمال بوجهه والراجل جال حتى يخرج الصحابة فيرى ما هذا يضمن أن يبنى عم رسول الله. لو دعوك إلى جئتك لمكانته ووصية الرسول صلى صلصاً فيهن فينتظر حتى يتم يأخذ عنه معنى آل حديثة واضح الأرض فكان منزجه ارتداء وطريقة اتساكها لأخذ العلم هو جمع مال الفكه من مجدره مال الأجازي وهو الحديث فكان يترصد للصحابة ويجلس لهم في الطرقات الأخذ العلم فإذا به بعد مدة فإذا به بعد مدة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 وهو قوله باللهما فقحوا بالدين وعلمهم التأويل كان الأمر على ما كان عليه وأصبح ابن عباس من أصبح من الصحابة الكبار الذين لهم المرجعين في العلم إذن هذا السبيل الذي سلكه ابن عباس إذن حلوم الآلة كانت عنه لغة عربية وصفاقة وصفاع الحديث وعرف قصنتهم عتا دعيه كان مأذن غير هذا قواعد العلمية الأساسية كان موجود استقي له الآلة المادة العلمية التي من خلالها يحصل على الدب الصريح السليم وهو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفته برسول النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه لها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم الله أسمع ما قلتي تواعها سمع تواعها فأداها فعرفها فأداها كما سمعها رب عالم لفقيه إلى من هو أفضل منه رب عالم لفقيه ليس لفقيه لماذا المنع اللي سلكه ابن عباس هو إيماناً على هذا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 مع عائشة مع عورة بن الزبير رضي الله تعالى عنها وأرضاها سمعت أن عمر بن عبد الله بن عبد الرعاس قادم من مصر فقالت له إن هذا الرجل أخذ عن النبي شيئا ماذا كثيرا فلقه وخذ من علمه إذن أمرها لك المنهج الطربوي الذي تسلكه عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها في تربية طالبها على أقل العلم عن ما سحقا يوفق قد سمع من النبي شيء كثير يعني خصته بمن يجالس ومن يلتقي وما عم يجال قال هذا تقص بشيء لأنه كان ماذا؟ يكتب إذن هذا المنهج السلبي في هذا النار فجاءه فجالسه فماذا قال عوره؟ فذاكرته فذاكر معه بل يسأله ويجيب لآخر ويأخذ مع الحديد ويأخذ ذلك فذكره حديدا فإذا بعاش رضي الله تعالى والله لما يخبرها طالدها بما سمع من عبد الله عمرو بن عاص أجرت ما سمعت لأنه جاء بشيء إن لم تعرفه ولم تعرفه, ولم تعرفه عن التنفيذ وسائل لما قال الله لا ينزع الحديث من الله لا ينزع العلم انتزاع من السلوك إنما ينزعه بانتزاع العلماء إلا آخروا الحديث فتوقفت في لوايته هذه لأنها ما سمعت فيه فلما سمعت منه العلم القادم أنه قابل أرسلته مرة أخرى قال إذا أم ذاكره ولا تذكر له أن يذيره الحيد، حاول أن تصل معه إلى أن يذكرك الحديث وكانت المذاكرة وكان الجواب فقالت إنه حافظة ما أحضر. إذن هذا هو المنهج الذي بلته الإلمة السلفية في أخذ العلم يعني أخذ العلم من أطله ثم ما يفتح الله عليهم بعد ذلك من فهم النصوص وغير ذلك ومعارضتهم بعضهم لبعض من يسمع من الثاني شيء أن يرويه فالثاني قد ينفيه والثاني قد يقبله وغير ذلك من الأمور يعرض الله يحضر الثاني إذا كان هذا هو النهج وكان هذا المعول في كل أمر من الأمور المعول على الفقه المدلل. قال لما سمع على رضي الله تعالى عنه ورضاه أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى ورضاه يأمر النساء بما المرأة إذا أرادت تكتس الوهي على جناب أمرها بمال أن تفك أظفارها هذا رأيه رضي الله تعالى عنه في هذه القضية فإذا بعائشة يصل لها خبر عبد الله بن عبد الله بن عمر اللي هو قائم على دليل أو بدون دليل ما ذكر فريدا عداليا وإنما استهاد منه قالت فليأمرهن بما بل يحلقنا رؤوسهم إذن فكان المعول في حياتهم العلمية على الدليل ذكر الدليل للتفكر لما وقع الفلاف بين الصحابه رضي الله تعالى أنه وقع بالصائد إذا أصبح على جنابه فابو غير كان يروي حديث أنه يقضيه من مكانه ثم أعلم بأذاب إليه غير سليم فرجع إلى عائشة فقال هي ما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 لهذا فاصل الستيس رضي الله تعالى عنها وارضاها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المطلقة المبتوطة لا نفقة لها ولا سكنة ويراوي الحديث الحبيب وهي صاحبة القصة فإذا بهذا الخبر يصل عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه فما وجد سبيله ربي الله تعالى أن الله إلا في ردي كلام هذه الحافظة إلا بمجرد مال إلا بمجرد الشك في ضبطها قال لا ندعو كتاب الله لقول المرأتين لا ندري الحافظة أم نسيت؟ one لأن المولى عز وجل قال وأسكنهم من حيث سكنتما من وشكم ولا ولا ترى إلى إذن فعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه الله وفق إليه نصاً عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله لقباط قفلت قيس فماذا فعل معروف عمر بتألزه الشديد مثل هذا الزاب يعني قال لا ندعو خطاب الله ثوري مرأة لا ندري أنسية أمحال الأرض هي صاحبة الكسة كيف نقول نسية أمحال الزاب بعيد ما كان لكن هذا رأي جاء عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه فلما وصل الخبر لها رضي الله تعالى عنها ورطاها وكان لديها وكان بين أولا عندها النص الذي هي روته عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأت عمر استبذل بآية فما كان منها إلا أن تخرج الفقرة من النص لتبين الخبر من اعترض عليها بالنص ها هو هذه الطربية الذقية التي نشأ ودرج عليها جلبون صالح والله فعل عليهم وقعهم مش قال فلانو قالت فلانو وقال فلانو بس لا كانت القضية قضية علمية لا بد من دليل ودليل لا لا تكلم عن العام المبتدئ. نجد نقض في هذا الباب هذا لا لا عن العام المبتدئ ولا تكلم على من نامع سبيلك إلا ذات السبيل نتكلم على من هم بين يدين الآن وأصبح سلفي وعنده كتاب السنة وعلى فهم السلف الصالح وعلى نهي السلف الصالح إلى غير ذلك مما درج درس ندرج عليه ونسير عليه لما يأتي في بحث الفقه يقول لا أغدد من دراس الفقه على مدينة هذا هو ما ترجع سلم فإذا بفضل متقيس رضي الله تعالى عنه وعضاها تستدل بأن هذه الآية لا تعني ما ذهبت إليها هي وما روى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 وهذه الآية جاءت وأولها لكن آخر الآية ونهاية الآية تبين المقصودة من هذه ويسكنهمها من حيث سكنتم من وجدكم قالت لعل الله أن يعدد بعد ذلك أمرها يعني هذا الطلاق ثم طلاق ماذا رجعي وإن لما تضخم في البيت وتسكن ممكن يحدث للرجل أنه مالك هل أن يراجعها فقالت فانتب بنت قيس فإذا طلقها ومط فماذا سيحدث المولى عز ذلك من الأمر لا إحداث لأمر إلا بعد أن تنفي أمان زوجا غيرا فلما لم يكون لذلك سبيل أصبح الحكم والدليل مع ما ذهب إليه فانتب بنت قيس من حيث الفهم ومن حيث التنصيص إذن هذا هو النهج الذي رأت رأع بيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرباعهم وترضوا عليه وكبر منهم أولئك الأجيال الذي يقوم علمهم وفقههم على الدليل وحسن تعامل بعضه مع الدليل واضح هذا منهم وعلى هذا كما يقولوا في كتاب إنشاء الجمل وش يقولك وعلى هذا من والمال فقس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 أدلة واضحة منها قوله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعتني الله به من الهدا والعلم كمثل غير من أصاب أربع فهذا الحديث إيش في دلالة إيش في دلالة بعتني الله به من الهدا والعلم لا ففيه دلالة أن الهدايا سماوية وأن العلم سماوي لا يأتي من عند الإنسان وإنما لابد أن يستمع من الأثر بعتني الله به بعدني الله به فكانت منها نقيه ايش قال بعدها انبتت الكله والبشمل كثير هذه النقيه عندما ضرب بها اهل العلم ضرب بها مثالا لبل حبيت نعبر انت يا صاحب يا صائدا والنقيه عندما تكلموا العلماء شرحوا هذه النقيه بمن شرحوا الله اعلمك أعلم. الله ما لم تعرف اياك ان تقول ما لي شلك في هل ها ايش يا العلماء قالوا في هذا جرب تكون مرتبع هذا يضربونه للعالم الذي علم العلم رواية ودراية هذا يضربون العلماء به مثلا للعالم العالم الذي جمع بين العلم رواية ودراية يعني جاءه العلم فاستخرج منه الفتحة للناس فكان الاسل اعتمد عليه ماذا المطر جاء من السماء وهو ما جاء عن الله وعلى رسوله ثم هو فهدما وتخرج الفقه منها فكان هذا الصنف الأول من العلماء الذي يضرب بين المثال كل من شرح هذا الحديث بالعجر، حجر عسقلان بالبطال والديمية والقيودية كل أهل العلم يضربون المثل الأول في المد جاء النصوص والآيات ثم ماذا تعامل معها وأخرج خيراتها فهو أول مستفيد منها لأنه تفعل معها في البداية داخل حتى بدرت ثم أخرج الخيرات لمن للناس يعني هذا وذكروا الصنف الثاني وكانت منها أجاذب أمسكت الماء إيش قال أهل العلم هذا كانت منها أجاذب أمسكت الماء هم هؤلاء الذين لم يزد حظهم على أنهم رووا النصوص فقط ولم يستخرجوا منها علم فتها يعني النصوص عندهم لكن حافظوا على الأسف واضح يعني حافظوا على الأسر فجاء غيرهم فزرعوا جاء الناس فزرعوا وسطوا وشجوا إذن هؤلاء هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في النصف الثاني موضحا هذه الحالة فقال ما رب حامل فقه ليس بفقه رب حامل فقه لمن هو غير أبقه منه إذن هذه النصوص دالة على أن الفقه لا بد فيه من الاعتناد على الكتاب والسنف رب حامل فتحه أي راوي نص، راوي الوحيد ليس الفقه رب حامل الفقه إلى من هو أثر وجاء الناس وزرعوا وزرقوا وجب يعني يتفعوا بعد وخرجوا الخيران هذه السنف يعني الذي أرشد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النصوص المجنة الواضحة ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه بمال أي حديث نعم سمعنا في الدين هذا نعم عليهم السلام الحمد لله طيب واضح قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين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 لما برزت الشيعة في زمانه وأخرجوا شيئا لم يكن يعلن بين الصحابة ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خذ أهل البيت بشيئا لم يقص به بيت فجاء أبو يحيفا رضي الله تعالى عنه الله فسأل علي بنبي طالب هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء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 يعني قال الخصوصية اللي لازم تبعث عنها هذه ما أعطاها الرسول وإنما يعطيها المولى عز وجل للإنسان فهما اسمعوا بشكل فهمتا عز وجل ورب الفهم بماذا يؤتيه الله أحدنا ماذا في كتابه يعني لازم الأكثر تعمل فهم إما كتاب وإما ماذا وإما سنة يعني لا مدة من الأصل الذي تكون مثل الانتلاكة إلا كتاب ويمسنه يعني دليل شرع ثمت المولى عز وجل يفتح على الإنسان بحسن فهم والصنبات واستخراج أحكاب وثم يتباطل ما العلمي وهو الذي كما قلنا من قبل خص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بن عباس فقال اللهم وقفهم بالدير بعد الأكوين إذن هذا كله يدرب أخوان من قلبة العلم يعني أن هذا الأمر الذي نحن نتكلم عنه الآن ما جئنا ببدع وإنما هو الأصل ورحم الله عبد الله بن مسعود عندما قال باكر أثر الذي هو في حكم المربوع ماذا قال كيف بكم إذا أعمدكم ما فتنة يرم فيها الصغير ويرم فيها الكبير فإذا ترِكَ منها شيء قيل ما ترِكَ السُّنْد يعني هذا هو الذي نعيش فيه نحن اليوم الآن إذا ترِكَ منها شيء قيل ترِكَ السُّنْد يعني لا نقول نحن الآن إذا ما تترك الآن تدريج فبتها على مدى من المدابد ترِكَ قيل ما قاربتم الأصل خالفتم المنهج ايتونا بعلماء خرجوا بهذا المنهج تاعكم انتوا تقولوا فيه افعلوا في الله حتى لو يمكن عندنا علماء هذا المنهج خرج علماء من قبل ولا ما خرج خرجا فإذا نحن قطعنا باستعماله هل يعني ذلك ان هذا المنهج غير سليم والله هذا طعن وهذا الشد وشد للمنهج السنة بسبب خروج هذا السنة في, في هذه التشعية عن المنهج السنة فأنتم كيف الأمر رئي شوف الأمر إلى أين وصل يعني الإنكار إلى أي درجة وصل على أنه لما جاءت وعاشت أجياء وأمم على هذه المدبية وعلى المدبية المدهبية والتشوفات المدهبية حتى أصبح السنة فيه لازم عن شئتها أن تدرس من تدرس من ورحم الله الشاعر القائل العلم قال الله قال رسوله قال صحابة ليس بالتموين ما العلمه نصبة الإخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقير حافظوك اللي أصبح المشكلة ورحم الله تعالى قائد أهل الحديث لأهل الرسول وإن لم يصحبوه فأنفاسه قد صحيح يعني هذا المنهج وهذا المنهج الصحيح الذي الآن تركه هو لم يُطرع بالكلية ولذلك الحمد منها لأن الله وعظ وعظه الحق لا تزال طاشبة من قمة ظاهرين على الحق هو ما ترك بالكلية لكن لما قل الداع إليه اعتبره الناس أنه ما ترك بالكلية وما أصبح من يدعو إليه والله ما زال أهدو الحديث أحياه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 وفضل هذه الدعوة وفضل هذه الكلمات ما قلتها في يوم ما له بحضرته بعدما تحاورنا في مسألة في العلميتين وأجبته فقال جزاك الله يا أباعد البالي قلت يا شيخ هذه بضاعتهم ردت إليهم فهذه من بضاعته رحمه الله تبارك وتعالى ودعوة هذا هو النهج القوين السليم الذي سلكه علماء السلف وسيظل أهل الحديث يسلقونه إلى أن يارض الله الأرض ومن عليها هل نفع من من يريد الله بخير من فكره الدين مفهوما أي الذي يريد الله بشره والله حسب الله ما أخرى أكثر أهل العلم لأول الله ورواله وهي من لم يتفقه في الدين هذا التفقه الدين أمره المال نسبة. فهو من لم يكن له لأوصيل بالدين كلية فذاك الذي لم يتفق بالدين فكل مسلم له نسبة معه من التفقه بالدين ويتكاوت الناس بالتفقه بالدين واضح الآن هذا يعني الكلام الذي قلناه والآن نذكر كلام لشيخ الإسلام الدينية فهو أقول لي لكم قيل اليوزية في هذا الباب يحنا. حتى يطمئني يعني الأخوة ويتأكدوا أن أتكلمها من قبل القاعدة 424 تعالى المقري الذي قال كثير من الناس يبني عمره في تعلم جزئيات الإعان وما حاورها وغير ذلك وهو في معزر عن التفقل في الكتاب والسنة قال هذا عبارة والواجب والله هذا عبارة والواجب أن يتفقها معزر في الكتاب والسنة والواجب أن يتبطى هاديتي بأدوى السنة ويساعد نصوره لك رسنة تعالى كمال الدين واضحاً هذا كما قلت من قبل عندما ذكرت كمال الدين كما ذكرت من قبل رازع دائماً إلى هذا الجسم لما نعرف أن هذا الدين كامل وأن نقول حتى جاء به الرسول فنعلم أنه لا خير إلا يردع إلى ما جاء به الرسول بسم الله هذه رسالة أبطلها واحد شيخ الإسلام الثانية رحمه الله وتباره وتعالى رسالة قيمة جدا يعني والله قيمة جدا وأرجل من الله عز وجل أن يسر كتابة شي على والئة يعني جامعة لكل أبواب الخير هذا المجموعة الفتاوى فيسأله عما عليه أن يعتمد عليه في حياته اليومية المسلم يعتمد عليه في حياته اليومية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 أن يستعين بالله سبحانه عز وجل في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلق العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما وراضح لنا مش فات أخوان يعني ما ناش بدعي يعني من, ال... من أهل العلم فيما قلناه من قبل من كلام. يش يخلم في مية يدرك طائل العلم هذه حقا مش هو فقط من ناش كل ما ناش ما ناش هو هذا. موش بدعه قال فإنه هو الذي يتحق أن يسمى علما وما سواه إما أن يكون علما أن يكون علما فلا يكون نافعا وإما أن لا يكون علما وإن سمي به وَلَئِنْ كَانَ عِلْمًا نَافِعًا فَلَابُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي مِيَرَادِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا مَا يُغْنِي عَنْهُ مِمَّا هُوَ مِثْلُهُ وَخَيْرٌ مِنْهُ ممن هو مثله ما وخير منه ونقول لابد أن يقول ما خيرا منه يعني هذا الذي تسميه علم فشعرت أنه هو العلم ما, ما جاء به محمد فيه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 يقول البعض يعرف أنه علم لا يعدل عنه ولو يسمع أن الناس قال لا بد من امجراث المدنية وأرادوا أن يستدل لما ولو بقي لوحده ينادي لا بد من الرجوع يقدر سنة إراج عناد يتعبد الله ولا يلتفد إلى الناس اللي لذا عقلوا السيد هنا بعد ذلك بحس القدرة الإيمانية وثقة بالله وعلى ذلك عندهم يدخل الحكس من أجل منادات ما؟ من عودة إلى الكتاب السنة في الطلاقة الظلام تخلو الحكس مع ذلك ما تراجع طيب ويلجتهد أن يعتصم في كل باب من ابواب العلم اسمعتني افنع اسمع يا طالب العلم اسمع ويلجتهد ان في كل باب من ابواب العلم باصل موروث عن النبي صلى الله عليه وسلم باصل موروث عن النبي صلى بكل باب من ابواب العلم لازم يعتقد على أصل المعذي الموروث وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو بما رواه المسلم تبعيك وعيك الله يوم من إطباعك ويارض بالأسف والله منك الحمد للسكر والله يمنجوا أحد صدقوني يا أخوان ونعمة هذا المنهج السكر ونعمة هذا يعني على الدواء في الفتح في الأصول في اللغة لازم من الضباط المنهج بل هذا المنهج السكر قال في الحاشية وحاشية في الحاشية وطرد وطرد والبياض لحمراء والاصفراء بصل بالله في يوم من الأيام دخلت المسجد متع المسجد الكبير بتاع الرباط مسجد الملكي ترى الصيف في الفرق. واحد خطيه مالك. من حاشي الحاشي ورايح من قال فلان الجصه وقال مسخر وآخر ملكي ترديه وقال فلان سيدخلين وقال كذا وقال هناك كذا ولابد العبارة قال إنها هي لا تحاور ولابد كأنه قرآن يشرح في مالك. في آية أو في حديث واضح هني انتبهون آنسة اسم. يا رب. <تصفيق> يعني إن قال بعدها كي تشترك الأمور عليه وإن اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي بالليل اللهم رب جبريل وميكايل وإصرا فيه السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت بين عبادك بما في كانوا فيه يختلفون دنين لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. واللهم يا أبانا الله علي عليكم هذه الحياة العلمية الله. والله هذه الحياة العلمية السلفي اللي يقرأ في كتاب مذهب يتشتبك عليه العمر وما تتشتبر. ها؟ ما تتشتبر. إذا نرجع للرب ويقول اللهم إبره والرجل قايل يصير يتعصب ولا وصيلة لله يرزقه الفضل. وال الذي يتشتبك عليه العمر من هو؟ هو الذي يدرس أذبها من الكتاب والسنة فتضعار بينه بين يديه النصوص ويصعب عليه الوصول الحق في ذلك بعد أن يعود إلى رب العالمين فالتوحيد على الدواء في كل حالة يتحرفها هو مع الله سبحانه عز وجل لا يعيش بعيد عن الله في كل فن وفي كل علم والله هذا هو إنه صدقوني يا أخوانه ونعم المنج ويعلم الله عز وجل في بعض المسائل يعني عندما يكون ضعرق الدرس هم في البيت والله هم بالله يمشي ويجيب البيت أخبر يا رب يا رب بلا حول لي والأخوة لك يا رب بلا حول لي والأخوة لك اللهم اجعلين من ذلك سلطاناً والنصيراً يعني تصعر يصعر يتكلم فيماك في مسألة فلا يجي السبيلة إلا من العودة لمن إذا الله سبحانه ولهذا كما يقول ابن قيم بزيء ابن تيمينيه أو ابن قيم بزيء ابن تيمينيه لم يجعل الله تبارك وتعالى للوكل المتوكل عليه إلا جزاء واحدا ماذا هو؟ حسبه يكفيه ما قال لا جنة ولا نار ولا يعطيه كذا ولا يعطيه كذا تبدو تبدو لفتات علوة في هذه الحياة قال لم يجعل الله عز وجل للمتوكل عليه إلا شيئا واحد أن يكون هو ماذا؟ كافيه ومن يتوكل على الله فهو حسب فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبادي كلكم ضاب إلا من هديت. فاجتهدني أهدكم وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء كمذاكات ما يسره الله سبحانه وتعالى وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البقاريك فكتب الله ما مع النحن بني. وشرح كتب الحنابلة هو يقول في كتباتي لقد ألفت شيئا في الحج من كتب علامة بالحنابلة وها أنا أعود فأوليه وثاني قائم على الكتاب السنة سمها كتاب تعالى المجلدين لا لا لا لا في الحج في الحج خلعونها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 يعني واحد ما بيش يعني الأول يبدأ أشتبهوا بالبخاري قالك ما هو في الأبواب الموصلة من طعير البخاري لكن في كتب أخرى في الحديث كذلك مثلها بذوود مسلم غير الحديثة وفي المسائل الصغيرة بشرط أن العلماء الشروط عن وغيره يستفيد وغيرها قال رحيم الله تبارك وتعالى المدبح هذا ولا بتمام تماماً بقصد إلى الذي أبواب العلمه لا قد من معرفة أحاديث أخرى وكلام أهل الذبحة وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء وقد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 فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد ويذهمنا رجدنا ويقينا شر أنفسنا وأن لا يزيم قلوبنا بعد الهدانة ويهب لنا من لدنه, من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والحمد لله رب العالمين وصلواته على أشرف الموسلين غاضح نعم؟ يعني هذا كلام ببن ولم نوصيه بأن يكتب كلاما مثق رأينا الذين رأوهم ما قالينا ما شو يعني قلنا نبالك جي في جماعة لازم تقول كيف قولنا ولا راح يبعدوا فينا ما هو ولكن هو سبق قال بعد لكن كما يقولها على الدوام عندما تكون المشكات واحدة يكون النور بعد واحد والبهم واحد قال ابن فيوطن آخر وليحذر العبد مسالك أهل الظلم والجهد الذين يرون أنهم يسلكون مسالك العلماء تسمع من أحدهم جعجعة ولا ترى تحنا فترى أحدهم أنه في أعلى درجات العلم وهو إنما يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا ولا يحم ولم يحم حول العلم الموروث عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وقد تعذى عاد الأعراض والأموال بكثرة القيل والقال، فأحدهم ظالم جاهل لم يسلك مسلك في, كلام في, في كلامه، لم يسلب مسلك في كلامه مسلك أصغر العلماء بل يتكلم بما هو من جنس كلام العامة الضلال والقصاص والجهال، ليس في كلام أحدهم تصوير للصواب ولا تحرير للجواب. كأهل العلمه للألباب ولا عنده خوض العلماء أهل الاستدلال والاستهاد ولا يحسن التقليد الذي يعرفه متوسطة الفقهاء لعدم معرفته بأقوال الأمة ومآخرهم والكلام في الأحكام الشرعية لا يقبل من الباطل والتدليس ما ينفق على أهل الضلال والبدع الذي لم يأخذ علومهم عن أنوار النبوة وَإِنَّمَا يَتَكَلَّمُونَ بِحَسَدِ آرَائِهِمْ وَأَهْوَائِهِمْ فَيَتَكَلَّمُونَ بِالكَذِبِ وَالتَّحْرِيفِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ مَا لَيْسَ مِنْهُ وَإِنْ كَانُوا لِضَلَالِهِمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُ أَنَّهُ مِنْهُ وَهَيْهَاتَ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 كله أهواء وبدع، وقد ذكره الخثير البغدادي، وقد قال عبد الله بن مسعود وأبي وأبي بن كعب الخصاب في السنة خير من الجهاد في البدعة، هذا ربع البكري. ويقول هنا ابن القيم الجوزي رحمه الله وطهارته وتعالى قوله سبحانه عن المسيح إنه قال إني عبد الله آتانيا الكتاب وجعلني ربيا وجعلني مباركا أينما كنت.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 قال الشيخ محمد بن الحسن الحجوي التعالي بالخاسي أن نترّرها سنة سنة سنة سنة سنة سنة ، أو في كتاب المعاكمة سنة في سنة عند حديثي عن نجدني في قال وأقول لنا جائمةً متسرةً في إيفية نجدني وإيصلاح التعليم فلنترق عنها الدراسة بكتب المتأخرين بعد كيفية؟ فلنترق عنها الدراسة بكتب المتأخرين المختصرة المحدودة الدللة المستغلقة والمؤلف كتب دراسية فقهية لتعلم هذا ما لقيت رأي يقول فالنترك كتب ماذا المختصرة فقهية محدودة الدللة المستغلقة المحدودة المد المستغلقة يعني لازم تزور حتى الحاجي وتربط كره حتى تيجي تشعر عندك يعني تبني عمرك وانت تضيع بعمر في النهري الحاجي وعيش الحاجي وأنت راجع في الحواش وما دخلت البحر ما عودوا ما دفقا طب لنشي وأن نؤلف كتبا في فرهية لتعليم ثم الثانو ثم الانتهاء كل من حسب ما يناسبه وأن نربي نشأة جديدة تشف على النزالة والأمانة ومكارن أخلاق تربية صحيحة دينية كتربيه السلم الصالح وأن على أخذ الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة والشتغال بكتاب الأقدامين التي كان يتمرن بها المجتهدون كالموطئ والبخاري والأمر الشافعي إلى أن هذا هذا الرمسيتر كان هذا الثاني كمان تقيت معاه وصيروا هذا مشكلة واحدة قبته من روح. يعني هذا هو المنتج ومنين الحجوجين ما صرنا مغربيين ما غربيين فاس هل شفت فاس ولا بورنا في المغاربة نروح مروج يعني تقيت معاه مريت بشب القبرن دعو تفضل ونجعل من جملة التعليم للفقراء كتب الأحكام القرآنية والحديثية، كأحكام بين العرضي والجصاص، وبلوغ المرام بنحجر، والمشكات التبريزي وأحكام عبد الحق ويقع امتحان على ذلك، فبهذا يتجدد مجتمعه. عرب كلمة قراءة. لا كل كلمة لها وزنها. قم يعني اسمه هذا خاص بالأيما يعني. يعني في بعض المواضيع بعض الكلمات تحتاج إلى تركيز لازم تركز. لأن النبي سوسن كان إذا خطر بعنه ما، ومن يعني وين احتتحت بجي الإنسان كلمة تدخلها وانت تدخلها العالم ها جسمه، برجوه. طب قال والنفع من جمل التعاليم في فقه كتب الأحكام القرآنية والحديثية، كأحكام من عربي والجصاص وبلوغ المرابي من حجر والمشكال الترديجي عبد الحق ويقع امتحانه مع فبهذا يتجدد مجد الفقه فبهذا يتجدد مجد الفقه يعني يراكم رئيبت الفقه معنى كلام هذا هذا تنين كيف سنقول يعني هذا مشكل معنى جوز. ما معنى فبهذا يتجدد ماذا؟ مجد الفقه معانا مجد الفقه وين رأوا لها لكن تغبيث مجد الفقه تحطم وضاع فلا بد من اعادته والرجوع الى الكتاب والسنه